Bismillah alhamdulillah. En Allah wa En dan En القول في هذا الربع الربع السادس في عدة نقاط النقطة الأولى الإيمان والحق لا يأمر صاحبه لا يأمر صاحبه إلا بالمعروف أما الباطل المزيف يأمر صاحبه بالمنكر النقطة الثانية حرص اليهودي على الحياة يبين بطلان يبين بطلان دعاوى بطلان دعواهم وصحه الاسلام وهو سر عداوتهم لجبريل يعني المساله الايه هنتكلم عن مساله الولاء والبراء في هذه المساله لمن يكون الولاء والبراء تاني نقطة ثانية حرص اليهودي على الحياه يبين بطلان دعواهم وصحة الإسلام وهو سر عداوتهم لجبريم بين قصين مسألة الولاء والبراء لمن النقطة الثالثة موقف اليهود من الآيات والعهود والرسل موقف اليهود من الآيات والعهود والرسل النقطة الرابعة قضية السحر, قضية السحر. النقطة الخامسة وجوب التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في استعمال الألفاظ عند الخطاب وجوب التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في استعمال الألفاظ عند الخطاب النقطة السادسة التحذير من الكافرين كتابيين كانوا أو مشركين من المعاني في هذا الربع البينات المعجزات خالصة قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس خالصة أي خاصة لا يدخلها أحد سواكم بمزاحزحه أي بمبعده نبذه فريق منهم أي طرحه وألقاه هاروت وماروت ملكاني وجداء للفتنة ملكاني وجداء للفتنة اشتراه ولقد علموا لمن اشتراه أي تعلمه خلاق أي نصيب راعنا يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا راعنا أي أمهلنا وأنظرنا حتى نعي ما تقول حتى نعي ما تقول نشرح في تلك النقاط التي ذكرناها في هذا الربع ذكرنا أن هذا الربع يتكلم في عدة نقاط النقطة الأولى الإيمان الحق لا يأمر صاحبه إلا بالمعروف ولا يأمره بالمنكر حيث ذم الله عز وجل انبياء بني إسرائيل <تصفيق> الذي أمرهم أي هذا الإيمان امرهم بماذا؟ بقتل الأنبياء وعبادة العجل والتمرد والعصيان هذا قال باسمه يأمركم به إيمانكم فهذا الإيمان إيمان الحق ولا إيمان باطل إيمان باطل لأن الإيمان الحق لا يأمر صحيحه إلا بالمعروف فهذا يدل على إيمانهم لم يكن إيماناً حقيقيا ولكن كان إيماناً باطلا مزيفا لأنه يأمر صاحبه بالايه بالمنكر وبالفساد في الأرض وبالقتل لذلك يقول تبارك وتعالى في آخر هذا في آخر هذه الآية بعدما ذكر ما كان منهم من بعد ما جاءهم البينات وأخذ العهود عليهم ثم بعد ذلك نقصوا على أعقابهم مما يبين بطلان إيمانهم بأنهم اتخذوا العجلة وهم ظالمون ثم أخذ الله عز الله عليهم الميثاق ولم يكن أخذ الميثاق إلا بعد أن رفع فوقهم الطور لأنهم قوم عتاه لا يأتون إلا بأخذ الإصر عليهم وبشده وبالقوة فرفع فوقهم الطور. فقال لهم خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا حين ذلك قالوا سمعنا ولكن بعد ذلك عصوا الله ورسوله وأشربوا في قلوبنا العجلة بكفرهم حين ذلك بين الله تبارك وتعالى لكل الناس يفضح بني إسرائيل قل بإسما يأمركم بإيمانكم إن كنتم مؤمنين هذه النقطة, النقطة الأولى بعد ذلك اذا في الآيتين الأونين في هذا الربع يبين مشروعية توبيخ أهل الجرائم على جرمهم إذا أظهروها إذا أظهروها أما إذا كانوا في إصرار ما ينفعش إن نحنا إيه إن نحنا نظهر هذه الجرائم لحرصنا على الإ على, على الستر وعلى عدم انتشار الإ الفاحشة حتى لنكون عونا في إظهار تلك الفاحشة لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع فحشت في الذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنتم لا تعلمون أيضا يبين لنا في هاتين الآيتين جرأة اليهود على قتل الأنبياء والمصلحين من الناس على قتل الأنبياء والمصلحين من الناس يعني معاهدنا في قوم أبدا أن يقتلوا أنبياءهم إلا في بني إسرائيل أيضا وجوب أخذ أمور الشرع بحزم وبعزم وبقوة حيث قال خذوا ما اتيناكم بقوة إذا كان هذا الأمر لبني إسرائيل فمن باب أولى على أهل الحق أن يأخذوا ما آتاهم الله ورسوله بقوة ويعضوا عليه بالنواجذ. أيضا بعد ذلك يذكر الله تبارك وتعالى من صفات بني إسرائيل فقال قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجد أنهم أحرص الناس على حياته ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هم مزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون لا شك ان الله تبارك وتعالى في هذه الايات يفضح بني اسرائيل بمناظرة وبتوضيح من خلال سؤال جليل لهم ليطل حججهم الواهيه فقد امر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ان يقول لهم مباهرا اياهم ان كانت الدار, الدار الاخره خالصا لكم اي لا يدخلها معكم احد خلاص تعجلوا الموت المفروض ايه يعني يعني انظر لهؤلاء الناس من بني إسرائيل وانظر الى صحابه الرسول لما قال الرسول ما في يوم في يوم بدر قال قوموا الى جنة على رؤوس الأرض الارض فاخرج عمر بن حمام من قرنيه تمرات تمام طيب هم بيحبوا الجنة ماذا كان سلوك عمي؟ قال: لإن عشت لأكل هذه رماه زيت التمرات. فقال: لإن عشت إلى إيه؟ إلى أن أكل هذه التمرات إدا لحيات طويلة. ثم ألقاها فقاتل حتى قتل. فهؤلاء يزعمون إن الدار الأخيرة يدخلها هؤلاء اليهود. وقال لا يدخل الجنة إلا من كان، إلا من كان مهودا أو إيه؟ أو نصر. لو كنت تزعمون فعلا الدار الأخيرة خالصة لكم تمت تجعلوا الموت تتعجل الموت حتى تلقوا هذه الو... هذا الوعد وهذه البشار تمام فإذا كانوا هم لا يتعجل الموت بل هم أحرص الناس على حياة فهذا بطلان على تلك الحجج والمبررات الوهية تمام فهكذا الله عز يعلمنا كيف نحاج هؤلاء ونبيل هؤلاء في دعوام الكاذبة بمسألة الطرح الأسئلة وكيفية الإجابة عليها فيقول فيقول فهل تمنيتم الموت لتدخلوا الجنة وتستريحوا من عناء الدنيا ومكابره العيش فيها فإن لم تتمنوا ظهر كذبكم وثبت كفركم وأنكم أصحاب النار وفعلا ما تمنوا الموت ولو تمنوه لماتوا عن آخرهم وفي الآية الثانية أخبر تعالى أن اليهود لن يتمنوه أبدا لن يتمنوا الموت أبدا لماذا؟ بسبب ما قدموا من الذنوب لأنه عارفين أنه عندهم ذنوب كبار فلماذا يتمنوا الموت ويلقوا ربهم؟, ربهم بهذه الذنوب الكبار؟ فقال ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديه بعدم تمنيهم الموت لماذا؟ لأنهم قدموا بأيديهم ذنوب عظام موجبة للعذاب والله عليم بالظالمين طبعا في الآية طبعا كتلفتة بسيطة اتخذها أهل العلم من في العقيدة ولن يتمنه أودا الذكر لن ديت طبعا اتخذها المعتزلة في نفي الرؤية يوم القيامة تمام في مسألة إيه لن تران لو طبعاً مسألة دي طبعًا قالوا إن لن للتأبيد تمام فأهل العلم سواء من اللغة أو من العقيده قالوا أنها ليست للتأبيد ولكن ناء إيه ولكنها لكثرة الخلود أو لطول الخلود ولكن ليس الآية للتأبيد ويحتاجوا بتلك الآية ان اليهود تمام آه تمنوا آه لن يتمنوا الموت ابدا ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديه ويوم القيامه قالوا يا ملك ليقض علينا رب يعني بيتمنوا ايه ان إيه؟ ان يموتوا من ايه لما شافوا الايه العذاب فقال ان لن هنا تمام ليست للتأبيد لان لو قلت تأبيد ما كانش قالوا يوم القيامه ايه ولن يتمنوه يا ملك ليقض علينا ربك قال انكم ماكثون الشاهد ان هن هنا لن ليست للايه للتأبيد ولكن لطول الايه الخلود والمكث في الآية التي بعد ذلك ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة صفة هؤلاء اليهود تجدهم أحرص الناس على حياة طبعا في خلال الأيام كل ما بيخرج علينا بعض تلك المفاسة التي يفعلها اليهود مع اخواننا في فلسطين تجد واحد عندهم مات توم الدنيا متواجد لماذا؟ هي دعقد عندهم ان الواحد من اليهود حاجة كبيرة أوه والتي قلناهم أحرص الناس على حياه يعني ممكن يقتلوا الآلاف لكن ما يقتلش عندهم إيه واحد. والمشكلة شالته لسه قريبة مننا لما يخرجوه ويصروا على حياته حتى لو كان عضم فقؤ يقولوا تمام هيبقى إيه أفضل. لماذا؟ لأنهم حرصونا على الحياة. والتي قلناهم أحرص الناس على حياة. تمام؟ فدي عقيدة عندهم. والله جل يخبرنا بصفاتهم. فيقول أن اليهود لن يتمنوا الموت ابدا لأنهم احص الناس على الحياة حتى من المشركين الذين يود الواحد منهم أن يعيش ألف سنة فكيف يتمنون الموت إذن وهم على هذا الحال من الحرص على الحياة وذلك لعلمهم بسوء مصيرهم إذا هم ماتوا كما يخبر تعالى أن الكافر لا ينجيه من العذاب طول العمر ولو عاش أكثر بالألف سنة ثم يهدد الله تعالى اليهود ويتعرض بقوله والله بصير بما يعملون أن يعملون من الشر والفساد وسيجزيهم به يوم القيام إذن فهذا فهذه صفة من صفات اليهود وهي حرصهم على الحياة حتى لو كانت مهينة يعني ما ظرنا في تاريخ اليهود تجد هو ممكن هو يعيش زليل تمام بس إيه ما يموتوش هو إيش خدامة يعيش أي حاجة تمام بس لا يموت أما العربي الأصيل المسلم لا يرضى بعيشة الهواء تمام لا يرضى أن تنتزع منه كرامته إن عاش عاش بكرامة وإن مات مات بكرامة وعن كرامة فنقول يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين اليهود قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس نبي من أنبياء إلا يتيه ملك من الملائكة من عند ربه يأتي بالرسالة وبالوح فمن, صاحب فمن صاحبك حتى نتابعك وطبعا بعد المسألة عدت اسئلة وصدقهم في في الاسئلة تمام فخلاص مفروض نم ايه اخذ عليهم العهود وموثيق ان هو اخبرهم ايه لا يؤمن النبي فجو في الاخر قال له احنا انت نبي تمام ولكن كل نبي يكون معه ايه يكون معه ملك من الملائك تمام يكون هو صاحبه الذي يأتي بالرسالة وبالوح فمن صاحبك قال جبريل قال ذلك الذي ينزل بالحرب وبالقتال ذلك عدونا ذلك عدونا لو قلت ميكايل الذي ينزل, ينزل بالمطر والقطر والرحمة تابعناك فأنزل الله صلى الله عليه قوله تبارك تعالى والله عدو للكافرين يعني ده كله شوف يعني إيه يعني أنت لو جيت في كل مرة تيم مع معهدات وتيم مع معم تمام لو مش هيرضوا هذه المعاهدات المواثيق أنت تابعت و وفيت لهم لن يوفوا لك وسوف يخترع لك المعاذير والمبررات حتى يخرجوا من ذلك ولو نظرت بقى الوسائل الاعلاميه وغيرها كل ما يعملوا فساد يقول لك ايه لا هم اللي عملوا كذا الاول تمام فهذه صفات اليهود وكما قال تعالى والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا فوالله زل ذكر جبريل وميكال وميكائيل في الآية الثانية بعد قوله وملائكته هذا ليدل على شرفهما وعلو مقامهما فننظر أن الله تبارك وتعالى يأمر رسوله أن يرد أن من يعاد جبريل بزعم أنه ينزل بالعذاب فليموت غيظاً و فإنه ينزل بالقرآن بإذن الله على رسوله وأخبره ان من يعاد الله وأولياء الله من الملائكة والرسل فانه كافر والله عدو الله ولسائر الكافرين طبعا اذا دابن تعلم من مسألة الولاء والبراء لمن يكون ولائك لله والرسوله وللمؤمنين و. ما يحبه الله جل فنحن نحب ما يحبه الله جل نحبه في الله ونحبه لله آآ إذن فهذه أي هي ذي عقيدتنا في الوراء الولاء فعقيدتنا في الولاء كما قال الشيخ سالم التميم أن المؤمن الكامل يحب من كل وجه والكافر الكامل يبغض من كل وجه ولذي فيه إيمان ونفاق أو إيمان ومعصيه او طاع معصيه يحب لطاعته ويبغض لمعصيته هو دي عقدتنا في الولاء والايه والبراء لمن يكون حبك ولمن يكون ايه بغضك فحبك الكامل للمؤمن الذي كمل تمام الكافر لا يحب ابدا بل يبغض من كل وجه تمام فهل هذا يمنع البر والقسط لا لا يمنع واحنا بحبوش بس لما كل لي حق بده له ايه المشكله ولكن لما يقع في مشكله بساعده ايه المشكله تمام اذا فما فيش فرق فان مساله الحب والبغض مساله قلبيه فانت تكرهه تكرهه بقلبك تبغضه بقلبك و و وتنذر ذلك بلسانك وتصرح بعدواتك بكل ما اوتيته من وسائل تمام وكذلك المؤمن إن كان عنده طاعة ومعصيه ماذا يكون حالنا؟ هي دي المشكلة اللي عندي عندي كثير من, من الأخوة ما فيش نوع ضبط في مسألة الإنسان المسلم الظهر منه معصية تجد هو ممكن تنفك عنده عرى الأخوة الإيمانية لأخ مثلا يشوفه عمل شيء في الطريق أو مسألة شخصية عنده مثلا نظر لاخته او مثلا فعل اشياء مثلا كذا او ضرب قريبه او قتل اخي او غير ذلك فتنفك العره الايه عره الاخوه الايمانيه خلاص بل يمكن تنفك او ممكن يخاصم ويهجر اخاه لمجرد بعض التفاهات الموجوده بيننا نقول لا احنا لازم نضبط انفسنا الاخوه الايمانيه لا تنفك الا بالكفر تمام يبقى في هجر هجر جميل اللي جاي هاجر من اجل الاصلاح خلاص هاجر من اجل الاصلاح اللي احنا نحبه لطاعته ونبغضه لايه للمعاصي ودي قول مين قول ابو الدرداء الكلام جميل جدا لما وجد صحابه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد اقترف معصيه فاخذوا ينالونه بألسنتهم يديله من فوق من تحت فناهم ابو الدرداء عن ذلك فقالوا فقال لهم أبو الدرداء هل إذا وقع في بئر أو مكنتم مخرجي يعني كانوا في بئر غويتك يعني مكنش تخرجوه؟ قالوا نعم هنخرجو قال له قالوا له أولا تبغضه شفت عمل إيه إيه بتبغضهش قال لا ولكن أبغض عمله فإن رجع فهو أخ شفت المسألة إزاي ماشى كده يبقى إحنا نبغض الأعمال الشيء ولكن نبغض أصل إنسان ما دام على الإسلام والإيمان فإن فعل أشياء تخالف ذلك فإن أبغض هذا الشيء وهذا الشيء بقى يبقى في درجة بقى هل أهجره يعني هذا العمل يكون الرد الفعل عند الهجر ولا نمشي ونصحو ولا أفعل ماذا هو ده شغل الايه شغل الاخ المنضبط تمام يبقى, يبقى المسألة دي مسألة يجب ان يكون في حسبان الاخ المسلم آه... الآيات التي بعد ذلك يعني اذا هذه الآيات التي ذكرناها في مسألة الولاء والبراء نقول ان ما كان من اليهود من فعله معاملة متميزة من الموت هذا يدل على صحة الاسلام وبطلان اليهودي لأن أدام هو ما يتمني الموت يمعنى كده أن هذا الموت الذي لم يتمناه بما قدمت أيديه كان على بطلان وعلى معصية وعلى كفر وذلك لذلك يتمنى الموت وهذا فشل لليهود في المباهلة بتمني الموت ثاني شيء المؤمن الصالح يفضل الموت على الحياة لما يرجوه من الراحة والسعادة بعد الموت الثالث صدق القرآن فيما أخبر به عن اليهود من حرصهم على الحياة ولو كانت رخيصة ذميمة إذ هذا أم مشاهد منهم إلى اليوم الرابع دعوة الله تعالى الكافرين ولذا وجب على المؤمن معاداة أهل الكفر لمعاداتهم لله ومعاداة الله تعالى لهم قال تعالى ولقد أنفنا آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كأو قلنا على قوم فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عمد الله مصدق لما معهم نبذ فريق من, من الذين أوتوا الكتابة كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون لا شك عليكم السلام عليكم يقول ولقد أنزلنا آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون الله وجل أنزل ايات بينات ومع ذلك كفر بها بنو إسرائيل وهذا يدل على فسقهم على فسقهم من طاعة ربهم فهذه الآية نزلت رد على ابن سوريا اليهودي حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما جئتنا ما جئتنا بشيء نعرفه وما أنزل عليك وما أنزل عليك من آية بينة فنتبعك بها تمام فهذا رد على ذلك اليهودي الكافر فالله جل يقول او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يعلمون او كلما عاهدوا عهدا مع غيرهم او مع انفسهم او مع الله جل او مع رسولهم طرحوه والقوه طرحوه والقوه بل اكثرهم لا يؤمنون اي هذا الامر الذي يصدر منهم يدل على عدم ايمانهم على عدم ايمانهم ثم الله جل يذكر إذا كان هذا الحال فقد كان حال علمائهم أكثر من ذلك فإذا كان حال العلماء والصلحاء عندهم ذلك فما بالكم بحال عوامهم يقول الله سجل ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم أي لما مع هؤلاء العلماء والأحبار وغير ذلك نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا حال علمائهم الذين نبذوا التوراة لما رأوا فيها من تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فلذلك ألقوه وطرحوه هذا حال علمائهم فما بلكم بحال عوامهم لا يعلمون شيء بل هم اتباع للأحبار والرهبان هذا يدل على أن الفسق ينتج أو يؤدي الكفر لما قال أو كلما لما قال قد أنزلنا آيات بينات وما يكفر بها الا الايه الفاسقون يبقى إذن الكفر يؤدي أو الفسق يؤدي الايه الكفر كما يقولون المعاصي بريد بريد الكفر المعاصي بريد الكفر فالانسان يحذر من كثر المعاصي التي تكون رايه وعلم على الفاسق فالفاسق لا يسمى فاسقا الا اذا داوم على المعاصي واعلن بها فيسمى فاسقا فليحذر من بداية المعاصي فيقع في دارة الفسوق فيكون قريبا من الكفر والعذو بالله حيث قال الله وعلا وما يكفر بها إلا الفاسقون يبقى إذن لو جدت آيات أو شبه أو حاجة من ديت إيه أقرب الناس للكفر الفاسقون تمام؟ لذلك لو جدت أي شبه ولا حاجة ممكن يرتد على قبيل من ثبت الإيمان واللي طائع ولا الأقرب إلى الكفر الأقرب إلى ليه؟ الكفر وما يكفر بها الا الفاسقون ايضا تدلون الايات على ان اليهود لا يلتزمون بوعد ولا يوفون بعهد فيجب الا يوثق في عهودهم ابدا ما توثقش في العهود ولا الايه ولا المعاهدات والمواثيق اللي تتخذ عليهم لا تقول لي سواء كانت معاهدات صحيحه او معاهدات باطله يعني حتى الماده كان بيديه في الدليل المعاهد الباطلة ديت تمام انتم هؤلاء العرب يعني صرحوا بوفائهم بهذه المعادم معناه معناه جائر على الأرض ومع ذلك هم لم هم لم يوف بأعدون بتلك المعاد أيضا الجائرة فهؤلاء أيضا من صفاتهم وطبائعهم أنهم لا يفون بعهد أبدا ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة أيضا الآيات تدل على أن التوراة هي إحدى كتب الله عز وجل منزلة أنزلها على عبده ورسوله موسى بن عمران رضي الله عليه السلام أيضا تبين آيات قبح جريمة من تنكر الحق بعد معرفته ويصبح كأنه جاهل به بقيت لنا آيات وهي تدل على مسألة كبيرة جدا وهي مسألة السحر طبعا مسألة السحر هذه فمسألة طويلة وطبعا هي تتقود لأشياء كثيرة جدا سواء كانت من الناحية العقائدية أو سواء كانت من الناحية الفقهية أو كاتمة سواء سواء من الناحية السلوكية أو المعاملات فكل قضية السحر قضية متشعبة جدا قضية متشعبة جدا فهي من ناحية العقيدة كما تعلمون في فتح المجيد في حوالي 4 أو 5 أبواب وربع بيتكلم عن إيه؟ عن السحر تمام؟ بل يمكن أكثر الأبواب لأن السحر الأصد فيها كله بيتكلم عن النفع والايه والضر فلو اكثر الابواب هتكلم ايه اكثر ابواب فتحي عن هذا الامر سواء ما جاء في الرق والتمائم سواء اذا كان مثلا في الـ مساله الـ الـ الوثن, الوثن او ان تعبد في في مكان يعبد فيه لغير الاذاتل سواء كان في اي نوع من الانواع سواء كان في الكهانه سواء كان في التتير كل ده انواع من الانواع له السحر تمام وسواء كان في تعلم علم النجوم تمامًا اقتبس من اقتبس شوابته من النجوم فكلام اقتبس شوابته من السح زاد ما زاد إلى غير ذلك من إيه من الأبواب الكثيرة في باب السح ليدل على أن باب السح باب خطير أو باب كبير من أبواب العقيدة فيجب أن نتعلم ذلك حتى نعلم الناس أن الله تبارك وتعالى هو الذي ينفع ويضر هو الذي يعطي ويمنع سبحانه وتعالى هو الذي يحيي ويميت فليس بيد البشر لا أن يملكون ضرا ولا نفعا ولا حياتا ولا موت ولا نشورا فنعلم الناس ذلك لأن أكثر الناس ما وقف أمور السحر وما وقف أمور الكهانة وامور العرافة ولذلك إلا من باب قدح أو ضعف في إيمانه فإذا على مستوى الإيمان ومنسوب الإيمان في قلوبهم إن شاء الله سوف ينزع تلك هذه الشركيات سواء كانت الشركيات موجودة مختصة بالسحر والعرافة والكهانة وتطير والتوكلة غير لا تبارك تعالى فكل هذه الاشياء ان شاء الله سوف تنزع ولذلك مسألة السحر مسألة خطيرة ايضا وجدت في باب الفقه وحكم الساحر وسواء اختلفوا في حكمياتهم ووجودة في باب ايضا الستار المرتدين وحكم الساحر وغالى هذه الاشياء فباب اعظم جدا من باب الفقه كذلك في باب السلوك ان الانسان اذا سوى حد يطر منه سلوك يتغير سلوكه مع بقية الناس وبل في السلوك أن بعض الناس يضرون وناساً سواء عند الزواج أو غيره أو أنهم يقعون بهم الأضرار ومثل هذه الأشياء باستعمال هذا الباب وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فهذه الآية آية معظمة جداً وهي آية قولة تبارك تعالى واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أزع على الملكين ببابلها روتا وما روتا وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون من هم ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما لو في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبتهم عند الله خير لو كانوا يعلمون فضل كثير على المغرب طيب نأخذ بس معناه بصدقنا في البداية ونكمل لقِد السحر ما القادم؟ السحر معناه الأول السحر هو كل ما لطف ما أخذه وخفي سببه. كل ما لطف كل ما لطفة ما أخذه وخفي سببه مما له تأثير على أعين الناس أو نفوسهم أو أبدانهم او ابدانهم هو كل ما لطف ما أخذه وخفي سببه. وخفى سببه مما له تأثير على أعين الناس أو نفوسهم أو أبدانهم أو أبدانهم. <تصفيق> InshaAllah, de De mal kwam InshaAllah.